تكون التقسيمات في الصور نفسها فآل حاميم روضات القرآن وهن تبدأ بغافر وتنتهي بالأحقاف فهذه صور متتابعات كلهن بدأت بقول الله جل وعلا حاميم افتتحت بهذه الأحرف المتقطعة بل بهذين الحرفين غافر فصلت الشورى الزخرف الجاثية الأحقاف كل هذه الصور لتابعات جاءت على هذا النحو هذه روضات القرآن لما روضات القرآن لأنه لا أحكام فقهية فيها فيها اخبار الأولين أنباء الغابرين عظاة من رب العالمين الإنسان إذا قرأها يجد في نفسه قربا من الله ودنوا منها ورحمة في قلبه وسكينة في نفسه وسبيلاً لأن يتعذ بما قصه الله جل وعلا فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه المصير وخطبت بصورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له هذا كله ليس فيهن آيات فيهن احكام. تتعلق بحلال أو حرام أو مندوب أو ما شابه ذلك وهذا كله جعلها روضات القرآن وتسمى آل حاميم في أبيات الشعر يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلت لا حاميم قبل, قبل, قبل التقدم كذلك ثم تصور يقال له المسبحات بدأت بالتسبيح سبح لله أو يسبح لله وغالبهن صور مدنية اللهم إلا صورة الإصراء بدأت بقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده لكنها صورة مكية وهذا العلم اشتقه حتى بعض الأدباء فسموا بعض الأبيات بحسب سياقها العام كما سميت هذه الصور بحسب هذا السياق فنسمع بالكافوريات أبيات وقصائد أنشدها المتنبي في حق كافور الإخشدي حاكم مصر فسميت بالكافوريات لأنه خاطب بها كافور أبل مسكهل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشرب وهذا البيت وإن كان ظاهره المجون لكنه ليس المقصود كذلك لكن المقصود ليس كذلك إنما أراد أنه يريد ضيعة يريد بيعه يريد ولاية يريد سلطاناً لكن كافوراً كان يعلم همة المتنبي فقال هذه همة وهو شاعر فكيف لو أعطيناه ولاية؟ والمراد الاستشهاد بأنه ثمت أبيات تسمى كما تسمى بعض صور القرآن منها الروميات وهي أبيات قالها أبو فراس الحمداني وهو في أسره في سجنه لما أسره الروم وسجنوه ذكر أبيات عدة منها البيت الشهير سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الضلماء يفتقد البدر فهذا من رأية شهيرة له قالها في أسره في الروم فعرفت بالروميات كذلك للكميت الأسدي أبيات قال في حق بني هاشم ينتصر لهم لما أصابهم الاضطهاد من بني أمية وعرفت هذه القصائد بالهاشميات والتي قالها في حق بني هاشم ويروى أنه لما ذكر هذه الأبيات قابل الفرزدق فكان الفرزدق يتعجب من بلاغته وفصحته حتى قال الكميت إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب يقصدوا بني هاشم فهذا تسمية أدبية قاربت أو مضى أهلها على منوال ما عرفوا المفسرون من التسميات الشرعية التي هي مقتضى حديثنا هذه تأتيها الفاظ في القرآن لها دلائم إذا أدركها الإنسان يعرف لما اختار القرآن لما جاء في القرآن ذلك اللفظ وتلكم الطريقة وهذا التعبير وهذا يزيد الإنسان قناعة ويقينا ويطمئن قلبه أن القرآن منزل من عند الله لأن هذه الذروة من الفصاحة لا يمكن أن تكون عند أحد من الخلق قرآنا عربيا غير ذي عوج كما قال رب